الحمد لله وكفى والسلام على العبادين الذين اصطفى والأمين المصطفى على صحابته الكرام وعلى بيته العظام المستكملين الشرفة وبعد إخواتي الكرام ما الآيات التي وقفنا عندها أو على الآيات التي وقفنا عندها لو سمحتم أحسن الله عليكم ورفع الله مقام نعم رب يحفظكم جميعا الله مأمين رب العمين قلنا إلى في قبله تعالى يا أيها الذين أمانوا لا تتخذوا عدوا وعدوكم أولياء تلقون عليهم بالمودة ورأينا وتكلمنا عن سبب نزول الآية ما حدث مع حاطب بن أبي بلتعى رضي الله عنه وأرضاه وضرب لنا أرواح الأمثلة في أن الله على شكور لعباده مع أن هذه حاطب بن أبي بلتعى لكنه كان صادق أنه يوم كان مأراض إلا المصانعة من أجل حفظ على أهله وماله هناك بأهل مكة وأعلم بأن الله جل وعلا يمد نبيه بمدد وأن النصر وأن نصر الله جل وعلا على نبيه صلى الله عليه وسلم محكم ومحتم نعم ففي قول تعالى يا أيها الذين آمنوا قلنا هذا نداء إذن ما سيأتي يكون علامة من علامات الإيمان وأنه أمر بد أن نأتمر به أو نهي ننزجر عنه قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدو عدو وعدوكم أولياء فبين هنا أن أعداء الله واجعلهم أعداءنا وأن الإنسان من علامة إيمانه أنه يحب ما أحبه الله جل الأفعلة وابغض ما أبغضه الله جل الأفعلة ويكره ما يكرهه الله جل الأفعلة ويسعى في مرضات ربه جل فعلة يعني المشركين والكفار الذين يحاربون الله ويحاربون رسوله والذين يبغضون المؤمنين ويحسدونهم على ما فيه من الإيمان شرع الله جل الأفعلاء مع عداوتهم وشرع الله صدامهم وقتالهم سبحانه جل وعلا حين قال الله تعالى إنما المشركون نجس فلا يقرب المسجد الحرام بعد عميم هذا وقال قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة ونهى عن المودة والقربة والبر المحبة نهى عن محبة والنصرة لأهل الكفر بقوله تعالى لا تجدوا قاما يؤمنون بالله ولهم الآخر ودون من حاد الله ورسولهم ولو كانوا آباءهم أو وقال الله تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا لهودا ونصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم نعم و... ولذلك هذا هذا يعتبر تهديد تهديد شديد وعيد أكيد من ربنا المجيد سبحانه وجل جل في علاه على من يأخذ على من يتخذ الكافرين أولياء قال الله تعالى يا ايها الذين امنوا لا تتخذوا الذين تتاخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم والكفار اولياء واتقوا الله ان كنتم مؤمنين واتقوا الله ان كنتم مؤمنين وقال تعالى يا أيها الذين أمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن, تجعلوا على الل... أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا وقال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه ويحذركم الله نفسه ولهذا فإن النبي صلى الله عليه وسلم قبل من حاطب ما قال وصدق وقال صدق الرجل ولعل الله طلع البدر البدل فقال عفعلوا ما شئتم قد غفرت لكم لكن هنا المسألة المهمة جدا هي ركن من الأركان توحيد الله جل في علاه هو الولاء والبراء بأن الله جل في علاه يطلب من عباده برهنة الإيمان وهو أنه أنه يحب من أحب الله ويبغض من أبغض الله جل الله عنه بل يقاتل من من كان عدوا لله جل في علاه يا أيها الذين آمنوا علامة إيمانكم أن لا تتخذوا عدو عدواكم أولياء والولاء هنا مع النصرة والمحبة والودة وهم يعني يصلونهم يحبونهم وينصلونهم على على على المسلمين وعلى غير المسلمين فهذه كما قلنا هذه الولاية الكاملة وهذه الولاء الكامنه يكفر بها صاحبها يعني هو لو نصرهم على المسلمين وتمنى علو كلمة الكفر على كلمة المؤمنين فهذا كفر مبين هذا كفر مبين ولذلك قال الله تعالى لا يتخذ المؤمنون الكافرين وهذا خبر من وضوح الانشاء الكافرين اولياء من دون المؤمنين وما يفعل ذلك فليس من الله في في شيء الا أن إلا أن تتقوا منهم تقى ويحذركم الله نفسه قال تعالى عنهم هؤلاء الكفره الفجره الذين لا يجوز الموده والبر لهم لقوله تعالى لا تدعوا قام يؤمنون بالله واليوم الاخر يوادون من حاد الله ورسوله الله تعالى يخرجون وقد كفروا بما جاءكم من الحق هم كفروا بالكتاب وكفروا بالسنة وكفروا بالرسالة وكفروا بالله ربكم فكيف فكيف تتخذونهم أولياء؟ ولذلك قال الله تعالى يخرجون الرسول وياكم أن تؤمنوا يخرجون الرسول وياكم هذا مع يعني ما قبله من التهيج على عدواته وعدم ولاته ونوم. أخرجوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أذورهم أنتم تعلمون أنهم اتفقوا كلمتهم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وأتا أبو جهل هذا البئيس التعيس وأتا أتا بالشباب الستة لقتل النبي صلى الله عليه وسلم يعني وقفوا على باب النبي النبي صلى الله عليه وسلم عليكم السلام وبركاته عليكم السلام تباركته أهلًا وسهلًا فوقفوا على باب النبي صلى الله عليه وسلم يريدون قتله في الليل حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم ومعه وأخذ حفنة من تراب على وجوههم وقال وجعلنا من بين أيديم سداً ومن خلفهم سداً فأخذناهم فهم لا يوصلون لكنهم اتفقت كلمتهم على قتال النبي صلى الله عليه وسلم على قتل النبي صلى الله عليه وسلم وعلى إخراجه وأيضا تعلمون أنهم يعني عذبوا أصحابه أيام عذاب واندثر هذا عتبة لؤيذ عتبة وعتبة من ربيعة كيف ضرب ابى بكر بن على وجه حتى ما عرف يعني وجهه من قفاه من شدة ما فعل به وهو يقول ما فعل رسول الله ما فعل رسول الله هذا الذي عند الصديق الذي الله عنه أرضاه فالله تعالى يقول كيف كيف كيف تحبونهم كيف تودونهم كيف تتخذونهم أولياء وقد أخرجوكم وأخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف تكون الموالات والله وهم يعني قد انبروا في عداوتهم في عداوتهم لكم لكم كانت الخصومة فجور يا أيها الذين آمنوا لا تتغري لهود أعدو أعدوكم أولياء تلقون عليهم بالموادة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم شو نعم يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله بالله ربكم يعني شو يحذرونكم ما فعلوا معكم ذلك إلا إلا, إلا, إلا, إلا ما أراد إلا أن, أن يعني أن يدفعكم وصدكم دين الله لا فلصد مني قال أن تؤمنوا بالله ربكم اي لم يكن لكم عند عندهم ذنب وما ذنب اقترفتموه أمامهم إلا أنكم آمنتم بالله وبرسوله صلى الله عليه وسلم قال يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم وأشوف الله جل عليه يقول وكيف لا تؤمنون بالله وربكم الذي خلقكم والذي أعطاكم والذي أحياكم والذي أحياكم وهو على كل شيء قدير كما قال الله تعالى ما نقب منهم إلا يؤمن بالله العزيز الحميد وهذا أيضاً كقوله تعالى الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا وربنا الله أصحاب الأخدود ما الذي فعلوه من الأخديد و خدوا الأخديد واركون في النار. ما السبب الرئيسي هو الإيمان بالله رب العالمين فقط. قال الله تعالى إن كنتم خرجتم جهادا في سبيل الله يعني إن كنتم صادقين حقا وأخلصتم لله حقا ما كان لكم أن تتخذوهم أulia ما كان لكم أن تتخذوهم أulia لا يجتمع الإخلاص لله والصدق مع الله دل فعله مع اتخاذ الكافرين أulia لا يجتمعان بحال لا يجتمعان فقد خرجتم نصرة لله دلى في علاه ولدين الله دلى في علاه قد خرجتم مجاهدين في وجه الله فلا فلا فلا يجتمع هذا الاخلاص والصدق مع موالاه الكافرين وهو صديق الكافرين على على المؤمنين وقد أخرجوكم من ديارهم من دياركم واملاككم حقدا عليكم وحسدا وسخطه على دينكم وأرادوا قتل نبيكم فكيف تتخذونهم أولياء هنا الله تعالى يعدد لهم الأسباب التي تقول بقلوبهم إلى بغضهم وإلى عدوتهم لا إلى نصرتهم ومحبتهم ومودتهم قال الله تعالى تسرون إليهم بالمودة <تصفيق> وأنا أعلم بما أخفيتم وما أعلنتم يعني تفعلون ذلك وأنا العالم بالسرائر والضمائر والخفايا فكيف تأمينون إليهم قلبا وأنا الذي قد حددت لكم كيف المعاملة معهم وتعلمون أنهم أنهم يبغضونكم وتعلمون أنهم يعضون عليكم أنا من إذا إذا ولّيتهم تعلمون أنهم حسدوكم وحقدوا عليكم تعلمون أنهم أرادوا قطنة بيكم فكيف تودنهم فكيف تكون المواد سرا وأنتم تعلمون أن الله يعلم السر وأخفى وأن الله يعلم مكان وما يكون وما لم يكن لو كان كيف سيكون تسررون أرين بالمواد وهذا أخبس وهذا أخبس وأفسد ولو كان المرء ظاهرا فإنكاره يسير لأن كلما أخفى كلما كان أفسد وكلما كان أقرب إلى النفاق لذلك الله تعالى أبعده من هذه الصفة الزميمة تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم تفعلون ذلك وأنا أعلم بالسرائر وأعلم خطرات النفس وأعلم دقات القلب فلا عليكم إلا أن تخلصوا لله صدقا وأن تعبدوا الله حقا وأن توالوا, توالوا من يعادي الله جل فعلا وأن تعادوا من يعادي الله جل قال ما من يفعله منكم فقد ضل السبيل إيثقفوكم يكون لكم أعداء ويبسطوا إليكم أيديهم وألسنتهم بالسوء أي لو قدروا عليكم وتمكنوا منكم الأعمال في فيكم القتل وهم يصانعونكم الآن فلو قدروا عليكم سلقوكم بألسانة الحداد قتلوكم شر قتله فقال الله تعالى ومن يفعله منكم فقد ضل سواء السبيل يعني من يفعل ذلك خفية ومن يفعل ذلك سريرة فإن الله جعله يكشف سريرته وإن الله جعله يعامله بما اخفى في قلبي لأن الله <تصفيق> يعمل الناس على ما في قلوبهم فمن قياس الناس عند رب الناس القلوب ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فانو كان الأوابن غفورا يا يا أيها النبي قل لمن في أيدكم من الأسرى يعلم لو في قلوبكم خيرا يعطيكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم إيثقفوكم يكون, يكون لكم أعداء ويبسط عليكم أيديهم والسنتهم بالسوء يعني هم لو تمكنوا واستطاعوا لا فيكم القتل وما توقفوا وودوا لو تكفرون يحرصون حرصا عظيما على أن تكفروا على أن تخرجوا من هذه الملة هكذا هم قالوا لأن من حتى نؤتي مثلما أوتي رسول الله وحسد الناس وحقدوا أيضا يريدون يريدون أهل الإيمان أن يسقطوا في الكفران والعصيان لذلك قال وودوا لو تكفرون يحبون منكم جدا الكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم الكفر برسالة النبي صلى الله عليه وسلم ويحرصون كل الحرص على ذلك فهذه صفاتهم قال الله تعالى يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم إن كنتم خرجوا مليادا في سبيله وابتغاء مرضاتي تسرون عليهم بالمودة وأنا أعلم ما أخفيتم وما أعلنتم وما يفعل منكم فقد ضل سواه السبيل اي يثقفوكم يكون ولكم أعداء وابسطوا عليكم أيديهم ألسنتهم بالسوء وودوا لو تكفرون وودوا لو تكفرون فهم يأحرص الناس على على أن يكفر أهل الإسلام هم احرص الناس على ذلك على أن يسقط أهل الإسلام في الكفر والكفران هم يحسدونهم على ما آتاهم الله من فضله ما يريدون إيمانا ما يريدون دينا يريدون كفرا ويريدون علوا في الأرض وفسادا والله على لا يمكن لأمثال هؤلاء لا يمكن لهم ولا ولا. الله أولى اللي في الله لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير قال الله تعالى قربتكم لن تفعكم عند ربكم جل فعلا ولن تشفع لكم إذا أراد الله بكم سوءا وهلاكا وعذابا فلا أحد يستطيع أن ينقذكم من بأس الله جل, جل فعلا لا قريب ولا شفيع ولا صديق ولا أحد يستطيع أن يشفع إلى ربك ربكم جل فعلا في فينجيكم فأنتم في العذاب وفي الهلاك لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم, يوم القيامة فمن وافق أهل أو على الكفر إرضاء لهم خاب وخسر وخابوا وخسر وهم جميعا في نار جهنم نار تلظى اذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا وإذا ألقوا منها مكانا ديقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا لا تدعو اليوم واحدة ودعو ثبورا واحدا وادعو ثبورا كثيرا هلاك فوق الهلاك ونادوا يا مالك ليغضع علينا ربك قال إنكم ماكثون لن تنفعكم ارحمكم يأتي تأتي الأم إلى الصغير فتقول أيبني ألا ما لك بطني ألا ما يكون لك ثدي سقاء أيبني ألا ما يكون لك, لك حجري وطاء إني أحتاج إلى حسن يقول إليك عني فإني أحول إليها منك يوم أثر المر من أخيه وأميه وأبيه وصاحبتي وبنيه لكل ابن منهم يوم إذن شاء أنه يغني ولذلك كل نبي عندما استشفعوا نبيه يقول نفسي نفسي قد أذنبت ذنبا نفسي نفسي حتى يأتوا يأتوا حتى ياتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول أنا لها أنا لها وفي رواة قال أمتي أمتي بأبي هو وأمي لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم لذلك قال الله تعالى عن كفر أنهم قالوا فما لنا من شفعين ولا صديق حميم فلو أن لنا كرة فنكون من المؤمنين لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة فصل الخطاب الصغير لا استعاد نحج على صغيره والكبير لا استعاد نرحم صغيره المسألة أن الجميع يسكتون كل ما فعل الله أمرا يعني يسبحون ومجدون لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفصل بينكم ويوم القيامة هنا تهديد أيضا جديد اللهجة ويوم القيامة الله أراد أن يعلمنا أن نقف على حقيقة الأمر في زلزلة ورجفة يوم القيامة والأهوال العظيمة التي تأتي تطرى عذاب فوق العذاب هذا عذاب فوق العذاب ذلك هم يستشفعون بكل نبي لفصل القضاء للمصرعة فصل الخطاب قال قال النبي صلى الله عليه وسلم كان لكون نبي دعوة مستجابة فدعاها على قومه وكان قال فاختبأت دعوتي شفاعة لأمتي لن تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يفسلكم ويقول فما لنا من شفعين ولا صديق حميم تنفعكم أرحمكم ولا أولادكم يوم القيامة يوم القيامة يفصل بينكم والله بما تعملون بصير بان الله جل جلاله هو اعلم من يستحق النار من يستحق الجنه والله جل في علاه على كل بض... على كل شيء قدير والله سبحانه جل في علاه الله يرزقناكم بصيرة، ف الله هنا قال في علاه يبين أنا لا شفاعة أحد عند عند الله في علاه ولا أحد ينفعه نسبه عند الله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لي عمي يا, يا عم النبي لا أغني عنك من الله شيئا خذ من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا وأيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم يا فاط يا فاطمة أنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا خذي من مالي ما شئت وصفيه عمت النبي صلى الله عليه وسلم لا أغني عنك من الله شيئا فخذ من مالي ما شئت من قال قال النبي صلى الله عليه وسلم فعاء يعني عمله لن, لن يسرع به نسبه من بطئ به عمله لم يسرع به نسبه فلذلك قال لا أغني عنكم من الله شيئا رضي الله تعالى عن قال لا أغني عنكم من الله شيئا تنفعكم الشفاعات إلا بإذن الله جل في علاه نعم ولا الدعوة إلا بإذن الله جل في علاه قال يا من القيامة يفصل بينكم الله بما تعملون بصير على أن الفصل سيكون على العدل وعلى أن الله تعالى يجعل شهيدا من أنفسكم على أنفسكم قال الله تعالى اليوم نختم على أفواهم فتكرمنا أيديهم وتشأل بما كانوا يكسبون الفوائد المسلمة عصب التوحيد الولاء والبراء عصب التوحيد الولاء والبراء يعني ضلوا يا سمراء ضلوا مشوا على الطريق الآخر ليس الطريق الصحيح للكفرة الفجرة على المؤمنين عداوات ان شاء الله ظهرها في وفي غيره للكفرة الفجرة للمؤمنين عداوات وإن زعموا غير ذلك قالوا قال وإذا قال من ودخلوا عضوا عليكم الانامل من الغاز قل موتوا الموفق من وفق الله الموفق من وفق الله جل, جل في أولا فالأرحام لا تنفع والأنساب لا تنفع ولا ينفع المرء إلا العمل الصالح ولا يمكن أن يعمل صالحا إلا بالله جل في أولا فراجع الأمر إلى توفيق الله وحده لا شريك له في تفضلوا حتى نطلع المغني